نرضي يا رب العالمين وطن بينزف ايام الطراب وحزين والطفل بيندهيام من, من, من, من لبامين من لبامين من لبامين من لبامين حلم الشهر Tabi elkarama ve elgöz, tabi elçalpin, tabi elçalpin, tabi elçalpin, الرياض أهل اليمن أهل اليمن أهل اليمن أهل اليمن في المشاهد يا رب حلم على الشهد يا رب, رب تتمع Derbe mesin, Allah Allah.